جنة الأسماء للغزالي رضي الله عنه لدفع التعوون وجميع الأعداء وجميع المرادات والحاجات ويصل إلى العلم والأسماء بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس سيجعل الله بعد عسر يسرى وأنا الفقير تتبعت ووجدت بعض الآيات مناسبا للحاجات والمرادات وجمعتها كي تكون سببا إلى نيل المقاصد إن شاء الله تعالى ويضم آخر هذه الأسماء للتوحيد والتمجيد لا إله إلا هو يحيي ويميد لقبول التوبة وطلب المغفرة غافر الذنب وقابل التنبي وإني لغفار لمن تاب وإنك أنت التواب إن الله كان توابا رحيما والله يريد أن يتوب عليكم إن الله كان غفورا رحيما فبشروا بمغفرة واجر كريم لهم مغفرة واجر كبير منهم مغفرةً واجراً عظيماً لطلب العفو من أهل القدرة فإن الله كان عفواً قديراً لإستجابة الدعوات وقبول الحاجات وقال ربكم دعوني يستجب لكم فدعوه مخلصين له الدين إذا دعاني فليستجبوني لسماع الدعاء وقبوله إن الله كان سميعاً بصيراً لطلب العلم والحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة والله عليم بذات الصدور لطلب الفتح والنصرة على الأعداء إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءً أَقْقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا عَسَاءً أَسَى اللَّهُ أَنْ يأتي بالفتح وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا قَالَ رَبِّ انْسُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ لِتَذْغِيلِ الْجَبَّارِينَ وَالْمَهَابَةِ فِي أَعْيُنِ الصَّلَاتِينَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لِتَلِيينِ الْقُلُوبُ الْقَاسَّةِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ للنجاة من الأعداء والخلاص من البلاء نجني من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين وينجي الله الذين اتقوا فنجيناه وأهله من الكرم العظيم للغلبة على الأعداء والخصومة إن حزب الله هم الغانبون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إن الله هو القوي العزيز الحكم لله العلي الكبير لهلاك الأعداء ودفع مضرتهم مستهم البأساء والضراء إنا أرسلنا عليهم حاصبا أخذناهم أخذ عزيز مقتدر عليهم غضب ولهم عذاب شديد ويأتيه الموت من كل مكان فليس له اليوم هنا حميم للحفظ من الأعداء وكيدهم حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكان الله على كل شيء رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا قالوا سبحانك أنت ولينا إن كل نفس لما عليها حافظ لطلب الرزق، واعتدنا لها رزقا كريما، فالقلب بنعمة من الله، إن الله هو الغني الحميد. لطلب الولد، هب لي من لدك من ينفني يخرجكم ضفلا، ثم نتبلو. هبلي من لتكوني يرفني يخرجكم ضفلا ثم لتبلغ لطلب العزة والدولة تعزم ما تشاء وتذل ما تشاء قد جعل الله لكل شيء قدر لحصول المنزلة وحصول النعمة فتعال الله الملك الحق السكينة والوقار فأنزل الله سكينته عليه لدفع الحزن عن القلب لا يحسنهم الفزع الأكبر لتفريج القلب يرزقون فرحين بما آتاهم لدفع الهم والوجع والألم وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ لِدَفْعِ الْوَجَعِ وَالْعَطَشِ الَّذِينَ هُوَ يُضْعِمُونَ وَيَسْقِينُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا لِدَعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِقَوَاءِ الْحَاجَةِ حاجة في نفسي عقوب قطاها حاجة في نفسي عقوب قطها، التفرغ والبوض والعداوة. قال هذا فراق بيني وبينك، وألقينا بينهم العداوة، فأغرينا بينهم العداوة. قد بدت البوضاء من أفواههم حصمان بغاؤنا على بعض لإبتال السحر ودفع المضرة ولا يفلح الساحر حيث أتى من شر النفاثات في العقد لتيسير العسر وحصول المطلوبين سيجعل الله بعد عسر يسرا كان ذلك على الله يسيرا بالشفاء من الأمراض للذين آمنوا وهدى وشفاء لدفع جمع الأمراض يا نار كوني بردا وسلاما للحفص من الطاعون اَمَّا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَحْيَيْنَاهُ لِدَفْعِ إنكارِ الإنكارين وَيُعِقُّ اللهُ العاقمَ كَلِمَاتِهِ لِأَخْذِ الانْتِقَامِ مِنَ الأَعْدَاءِ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْ لَاقِتٍ فِي الأَعْدَاءِ اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِم للأخفاء من الأعداء فغشيناهم فهم لا يبصرون لعقد اللسان والعين صن بكم العمي فهم لا يبصرون للخوف من عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بسهول سكرات الموت وجاءت سكرة الموت بالحق للإنقلاب من حال إلى حال أسى ربنا يبدلنا خيرا لطلب الإحسان أحسن كما أحسن الله إليك لكشف المغمومين وخلاص المسجونين إياك نعبد وإياك نستعين للاهتداء من الطلالة إلى سبيل السلامة اهتنا الصراط المستقيم لأداء شكر النعمة ومزيد العطية والحمد لله رب العالمين